تعالوا تعالوا يتعب العالم الحزين تعالوا خذوا السعاده من فادي العالمين هاتن سموم العالم في لحظه طرفه عين هاتن العالم في لحظة في طرفت في لحظة في طرفت تحت عيوني لا يسوع الحبيب دم تاعي لا شاني فتيني ما طوع لا صاليم وقلبي في عز جراحك يلاقي هو الطبيب وقلبي في عز إليه هو الطبيب اللي مسكني في الضيق وفي هو اللي بيده مسكني ماسكني في الضيق وفي القاني So. في رحلة طويلة وسط مصافلة برار ويدوب قلبي في حبه وهقول دوبني كمان نظرت عينه بتسرني وبتشعل قلبي مارد نظرت عينه بتسرني تي سائل قلبي مات وتي سائل